بشنينك منهم اميون يعني شبان جهيا هندك تهين امينا امينه نظان خينن نظان بنفسن وكي حيوانتنا تشتين نظن لا يعلمون الكتاب نظان توراتية نظان تش التوراتيه إلا الا اماني تشتف ظون هندك امانينا خوش خوش كن دراون ماغنيت وان بون يد وإنهم إلا يظنون وأوكس تشوان أبشكن عشوان بأويل سرحقيه بس حقيقة دا أويل سرحقي